اسمع سيدي، اكتب الطريقة الحامدية الشاذولي، اسبر عليهم مخلص، ما فيش سؤال لما خلص، ام مخلص؟ اسمعني <تصفيق> لي، الطريقة الحامدية الشاذولي كتبه، سيدي مش عارف سلام الرادي أحمد مش عارف إبراهيم مش عارف اه اسمه اسمه سيدي كاتكلامه ضعه. تحت عنوان حكم من مؤلفات سيدي إبراهيم حناوة القرب أنا أقرأ المكتوب بسرعة وعايز تعليقك الحناوة والطلاوة لذة رحيق الشراب الفائض من نور اللطيف فالحناوة تأخذك من نفسك وتلقيق في عالم النذة والسرور وتنفحك وتمنحك ما لم يكن عندك وتكشف عنك القناع حتى تشهد ما لم تحط به قبل السماع فالحلاوة موسيقى تضرب على أنغام أوطار القلوب بأنامل اللطف في عالم القدس، فترفعت إلى مستوى جمال محاسن العالم الأسمن والأسمن بالسين معنى إيه الأطخن حتى تريك شمس الحقيقة صاطع فترفعت إلى مستوى حتى تريك شمس الحقيقة صاطع وتخرجك عن الطبع وتفهم من الفيض إشاراته ومن كل العالم لغاته ومن كل شير الوقفاته ومن كل واقف لفتاته ومن كل قلب تقلباته من الذي يعرف تقلبات القلوب؟ من <تصفيق> التعرف بها أما يقول أورادي يبدو في قلوب الناس تقلبات القلوب الحلاوة تحل العقل وتوصل من القطع وتذيق طعم الخمر المعنوية وحلاوة الباطل للأرواح وحلاوة الأسرار آلتها الأرواح وكل حلاوة آتية من حلاوة فالحلاوة العليا مستمدة من الحلاوة الدنيا وبين الحلاوتين حلاوات يا حلاوة اسمع الحلاوة الدنيا ومن ذاق الحلاوة الدنيا ظل في اشتياق الى الحلاوة العليا اذ كان ذوقه لم ينصرف عن اصل تركيبه فالحلاوة فيك تحسها في فيك ترفعك وترقيق وبكأسها تسقيك وترفعك وتهديك وتثبتك وتلقيق فان انت لأت حلاوة رشحت حلاوة <تصفيق> وصلت الحلاوة في كلامك فإذا جلست مع قوم عشقوك يا الهربيط عشقوك يعني أرادوك ومن سي ومن سي للحلاوة التصقوا فيك واحبوك فلا قبيح مع الحلاوة فكل أفعال أهل الحلاوة حلاوة وأهل الحلاوة لا يتكلفون ولا يتزينون لأحد فيا أيها الحلو يعني حلو أنت حلو فيا ايها الحلو اعطينا قطعة من حلاوتك لعلنا نذوق تلك الحلاوة فنحلو واذا عرفنا لذاتها لزمنا اهل الحلاوة فنكون تجارا للحلاوة ونشتهر بها وتجار الحلاوة ما احلاهم وما القطهم واشهاهم تعليقك اخي يا حلاوة <تصفيق>